بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس خورت وإذا النجوم كتر فإذا الجبال سويرت، فإذا العشائر عطلت، وإذا اللحوش حشرت، فإذا البحار سجرت، فإذا النفوس زوجت، فإذا المواد سئلت، بأي ذب يقتلت، وإذا الصحف نشرت، فإذا السماء ان قوس يطت واذا الجحيم سعيرت واذا الجنه اذلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنسال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين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 لا يستقيم وما تشاءون إلا أيشاء